الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما يليق بجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه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 عن الشبيه والنقالص والمثال لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشجه الانام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت صلوحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا اللهم تتابع بره واتصل خيره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 ويا قويا أن أقوي في قيودك ويا قاهرا أن في قبضات جنودك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فركك المشحون يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقول شكون يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في قربة فارحم عبادا كلهم ذنوني يا من أنجى من النار الخليف ومن الذبح إسماعيل وأيد اليتيم بجبرين ودمر إبراهة والفين ومزغ الغزاة بطير أبابين ألزمتنا سبحت في علا ورؤوسنا ما سجدت لسواك التترانا ولا نراه ولا نعبد الا اياك يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخا في تلك العظام النحر ويرى ويسمع ويرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجدل ويرى خرير الدم في اوداجها متنقلا من مفصل في مفصل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 فأن نعادي من لا يستحق العداء أن نعادي من يستحق ولا أنا وأن و... نوالي من يستحق عداءنا وعندئذ تختل الموازين، وتضطرب المعايير وتختلق المواقف وإن كثير من الناس لا يعرف عدوه فتستغرقه العداوات الصغيرة بدلا من ان يترفع وأن يتسامى لعدوٍ تحدثنا عنه في خطبتنا الماضيه ببكر وخبث وخطط وبرامج يريد ان يهدم المجتمعات ويريد ان يسلب الايمان ويريد ان يحول الامه الى اهل النار وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا ولا فليغير النخل فليأمرنهم فليبتقن آذانا الأنعام فلا فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر حسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن الله جل جلاله أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا وذلك بأمر صريح فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد ثم بين لنا عداوة الشيطان السافرة ومخططاته الماكرة ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد اضل منكم جبلا كثيرا افلا تكونوا تعقلون وبالرغم من ذلك نجد ان الشيطان اتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا فللشيطان من العلماء نصيب بالرغم من انهم علموا وعرفوا والى الشر اهتدوا ولكن الشيطان يخوفهم احيانا من قول كلمه الحق ولذلك بين صلى الله عليه وسلم أن الساكت على الحق من العلماء شيطان ولكنه قال شيطان أخرس وإن للشيطان كفل ونصيب في عبادة العابدين برياء وسمعة يتلاعب به الشيطان وللشيطان نصيب في عبادة العابدين ببدع ألقاه على قلوبهم ولا فقيه واحد أشد على الشيطان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 بعض الناس يقدس الأنبياء والرسل واتباعهم ويعبدهم من دون الله وبعض الناس يقتلهم ويكذب بهم بعض الناس في الطهارة يقصر في الصلاة وبعدهم يصلي ولكن يتوضا عشرات المرات وإذا أراد أن يأتي إلى الصلاة صلى وقلبه مضطرب فلا يعرف كم صلى وتلك نصيب وذلك نصيب الشيطان من العبادة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 وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة ففإذا مر فإذا الصحابة غطوا رؤوسهم وكان لهم بكاء وخنين فقال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو الله أن يكون منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين وذلك يعني أن أمتي يأجوج كثيرة وكبيرة وبالرغم من مليارات المليارات الكبيرة والاعداد الضخمة من يأجوج وماجوج ولكنهم كلهم نصيب الشيطان لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وذلك لأذلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأامرنهم فلا يغيرن خلق الله وتغيير خلق الله بأمور من ذلك خلق الله بعض البشر خلقا فغيروا خلق الله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 تغييرا لخلق الله الاستنساخ وغيره ذلك ليس خلق ولكنه تخليق تخليق لأنه تلاعب بمادة الخلق الأساسية الأويضة والخلايا التي خلقها الله يتلاعب بها وكذلك من تغيير خلق الله ما هو قائم بالمكياج وكريمات التي تسلخ الوجه والتي تجعل الخلق مغير كل ذلك تغيير لخلق الله موجود وهذا نصيب من نصيب الشيطان لذلك أيها الأحبة الشيطان في عداء معنا مستمر لا يفتر يأتي إلى الصلاة فإذا أدنى الأذان ولا وله ضراط ولكنه لا يولي بالكليه فيأتي بعد الأذان حتى إقامة الصلاة فإذا ثوب للصلاه قال عليه الصلاة والسلام ثوب أي أقيمة الصلاة فر الشيطان من ذكر الله ولكنه لا يفر بالكلية فإذا أقيمت الصلاة أتى ووقف بين الناس في الصلاة يقول لهذا فكيف فعلت بكذا وكيف فعلت بكذا حتى لا يدري أحدكم اثلاثا صلى أم أربعا اترى أن الشيطان من أول اذان لم يفر إنما فر وبعد الأذان رجع وبعد الإقامة فر وبعد الإقامة رجع إن الشيطان لا يفتر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 ثب الدنيا وطول أمل العجوز المكسر لو قلت له بيقول لك ديني جورش مشير جورش بتدزس تحت المرتبة وعامله جزلان يعيله ويا الله يا الله وهو عميان يع يعني يعني نسب الجورش ثب الدنيا لازال عجوز وطول أمل زال عجوز كان قلت له بيتموت يقول لك ليه لا يموت عيني يا ولدي مع إنه بموت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 فقال له الشيطان إن هذه وحيدة ومسكينة تحتاج إلى بعض الانس فانسها ولا حرج في أن تعطيها الطعام في يدها فقط أعطيها الطعام إذا رأت كطمأن فأعطاها ثم قال له سلم عليها تحية الصباح فقط قل الله صباح الخير بس ما تتبسم خلي, خلي وشك ناشف قل الله صباح الخير امسك يؤكلي بعد شويه قال لي الديابه تروى معها البدي خايفه وبراها بالجن بجها جنون المعطفه بعد شويه شطان قال لي اكله سوا ما في حاجه ما في كواكب الناس اصلا بس تكون مدنكر وتاكل عشان هي تطمئن بقى ياكل مدنكر عشان تقدر لو ما تسالني من عمرك كم وطفولتك كيف دخل السرور إلى نفسها وإن أدخل السرور على نفس المسلم أجره الشيطان قال له انت لو ذات يطولنا سمعها بعد ذا يطولنا سمعها في الشارع عشان لا تشوفوكم جنب الباب ما معاه حتى زنا بها فحملت منه فلما استبان حملها قال له الشيطان إذا أتى إخوانها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 وأرى كل واحد منهما في منامه اخته كأنها تقتل وهي حامل فلما أصبح الصباح لم يتجر أحدهم وقد رأى ثلاثتهم الرؤيا فتجرى صغيرهم قال يا قول إن قول الراهب في نفسي منه شيء إني رأيت البارحة كأنه قتل أختي فقال أوسطهم وأنا رايته وقال كبيرهم وانا رايته ولكن كبير قال هذا راهب رجل صالح رجل عالم قالوا له والله لا نترك الأمر فذهبوا إلى الراهب وحفروا قبر فوجدوها مقتولة وفي بطنها جنين فاقروه فأقر فرفعوه إلى الملك فطعير به الملك على وجوه الناس حانبيو في الحلة كلها تكلموا وعلقوا في جزع نخلة, نخلة يريد أن يقتله وتعلق عطشان ايام ليموت وهو معلق هكذا فجاءه الشيطان الذي كان يوسوس في, في صوره شيخ يرتدي ملابس وقال له ان الناس كلهم ضدك الا انا انا معك واني اريد ان احل وثاقك لتنجو ولكن اريد منك سجده قال كيف اسجد وانا مقيد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 وتأجيج الشهوة في نفوسهم. إن الشاب إذا خلى بنفسه لأنه يوميا يرى مناظر سيئه في الشوارع والإعلام تتأجج الشهوه ويسرح فكره ويذهب خياله في أوضيات بعيدة يتخيل بل بعض المتزوجين لا يروق له الحلال إنما يزين له الحرام فلا يستطيع أن بمشاعره الغض الطري لزوجه وتجده يبوح بذلك لغير زوجه بل تجد امراه لا تجد متعة في الفراش مع زوجها وتجد متعة في الفراش مع خليلها وعشيقها عرمة أعوذ بالله أعوذ بالله بذلك ورد في حديث لمسعود أن صلى الله عليه وسلم قال إن الزانية والزاني ينزل عليهما في قبريهما نصف عذاب الامه نصف العذاب ينزل عليهما الله خلق الدنيا نص العذاب في قبره بل أسوأ من ذلك ان تزني امراه متزوجه ان تطئ فراش الرجل من لا يحب بل بعض المتزوجات تزني نكاهه في زوجها وهذا اول مره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 كان فلانت ما شخش النار بتاعت الله يوم بتاعت القيامة انا برضو بيخش الناس زوجك يريد ان يدخل النار اتريدين ان تدخل النار ولا تزر وازرة وزر اخرى وليس هذا بسبب يعني وحجة ومالقيامة الله قال ازلت ليه تقول لها يكاب ازني يقول لها انت في النار وهو في النار فسألوها العشيق سأله قال لا انت ده ابوكي أي أبوه وذا زوجي أي دلناك إننا نخش كيف قالت له ولا يهمك تخش طوال سألك الله في شنو قالت له أتيت في يوم من الأيام إلى البيت فوجدت زوجي ووالدي يفعلان فعل قوملو رأيتهما بأم عيني وراء وراءوني أنا أنظر إليهما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 ولا صدق اخوه ولا صداقة حتى في الصداقة ولا تجد معزان ورع وذلك واضح الحياة, الحياة تتبرجل إذا صلى صلى بغير طمانينه بعد الزنا بل يمكن بعد أن يزني لا يصلي أياما حتى يستعيد قواه النفسية ويتمالك قوته الإيمانية ليعود إلى ربه وإذا زنى خرج الإيمان من قلبه وكان عليه الظلّة أرأيت كيف أن إبليس يقود الناس إلى الزنا بكلمتهم وعبارة يعيدهم ويمنيهم وبعضهم يقول لك الجنب يصلي طوال لشابه يا أخي تتاعب نفسك ما لك عيش شبابك يا أخي أجد قلب لك عيش شبابك تشغوا الشيطان لا أجدوا الشيطان يعيدهم ويمنيهم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 فسد عليه المنافذ فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا فان لو تفتح عمل الشيطان ولكن الذي يسد ذلك ايمانك بالقضاء والقدر قدر الله وما شاء الله فعل ذلك يسد منفذا للشيطان وان من سد منافذ الشيطان امتلاك النفس عند الغضب اتى رجل الى عمر بن عبد العزيز وهو في مجلس فاساء اليه وهو حافظ فطأطأ عمر بن عبد العزيز رأسه ثم رفع رأسه وقال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فانال منك اليوم ما تنال مني غدا قم يا رجل وانصرف. هذا سد الطريق على الشيطان وأغيض الناس على الشيطان من يمتلك نفسه عند الغضب لأن الشيطان لا يجد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 يرسل في الاسواق ابليس دنوده وفي نهايه اليوم ياتونه بحصاد يومهم معهم تقارير فيقول للرجل ماذا فعلت فيقول للاول ماذا فعلت يقول ما زلت به حتى زنا يقول يتوب ويتوب الله عليه ماذا فعلت يقول ما زلت برجل حتى سكر يقول يفيق ويتوب ويتوب الله عليه ويقول لثالثهم ماذا فعلت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 وإما أن ينشوا حقدين على أبيهم وإما أن تضاف إلى المجتمع امرأة عاهرة بأن تجد كل المنافذ قد سدت أمامها ولأنها مطلقة ينظر إليها نظره احتقار وإما أن لا يتربى الأبناء تربية سوية فيحصل اختلال في نظام المجتمع والاسره وذلك يفرح الشيطان الشيطان يفرحه الخراب وبعض البشر يفرحهم الخراب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 كلما كنت أقهر من الشيطان ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري ما سلك عمر بن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره الشيطان لا يرد أن يراه هو لا يرى الشيطان عمر بن وعنه يأتي في الطريق إذا كان في شيطان طبعا إخواني بغي أن تعلموا أن الشياطين تحم فنهيق الحمار إذا نهى لأنه يرى شيطان. اشي الحمار دم الكوري شايف له شيء لذلك أمرنا عند نهيق الحمار أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءه حتى لا يرد علينا الشيطان فيصرفنا نستعيذ بالله عند الصلاة نستعيد بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب إذا غضب احدكم فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان الغضب من الشيطان وهكذا ينبغي ان نستعيذ بالله ان نلجا الى الله واورد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 الذي يعبد من دون الله قال دع الناس وما يعبدون قال لامرن بالمعروف ولنهن عن المنكر قال له لا تفعل قال سافعل فتعاركا ساعته، اشتكلوا ساعه وفي نهايه الامر صرع برصيص الشيطان وصعد على صدره وخنقه فقال له الشيطان انبر طريقك قام ولكنه وجد نفسه متعبا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 عرض علي الشيطان وأنا أصلي ومعه شهاب من نار كما في البخاري فمددت يدي وأخذته من, من, من رقبته حتى مس لعابه برضو لعابه يدي ولولا اني ذكرت دعوة أخي سليمان ربي أبلي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فغلطته في سارية من سوائل المسجد يلعب به صبيان المدينة وسقوا فيه حاج عجيب هنا في ناس يقول لك فلان ده عنده سفلي ومالك الجن تأكد بهذه الآية لا يوجد أحد يملك الجن ولكن الجن هو الذي يملكهم شو السفلي فيه إما لا يصبو إما يسجد له في في الليل يتقرب الى الله بالضب تعرف الضب الضب الواحد بيجيبوه وبيخدوه يا من ينشف ويعمل بخور في ليلة مخمرة الناس نايمين براو يقوم الساعة الحالة صباحا يعمل البخور ويقرا بعض الأشياء الثلاثم يجيه الشيطان ويعمل معاه اتفاق وقد جاءت إفرأة لعائشة وقالت لقد جاءني الشيطان وادعت أنها تعالج تعالج كل مرة وفي بيجوا الناس أن يسأل تشوف تعاية تقول انت عندك كده انت عندك كذا وكلام يطلع صحيح لانه الشيطان قوه اعلى من قوه الانسان في لانه عالم وراء الماده قالتها لها عائشه ماذا فعلت قالت اتاني بمصحف وامرني ان ابول فيه قالت عائشة عائشه فماذا فعلت قالت قلت في الكتاب فرايت مثل النور قد خرج مني وانا اشخص لبصري انظر الي حتى ذهب الى السماء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 للاسف الشديد ولذلك برصيصه غلب الشيطان ثم صعد على صدره فقال له الشيطان يا برصيصه انا لن اتركك وسوف تصرعني كل مره هل ترضى ان ان اضع تحت وسادتك كل يوم دينارا من ذهب قال رضيت وبقى برصيصه يصحى صباح بدري ينوم إسحب عبد الله يرفع المخدة الجدينار ذهبي. يشيله يقطبها حاجته شهر الدينار ده منقطع. بعد شهر يوم الدينار وقف غضب برسي صاغضبا شديدا حمل الفأس وذهب إلى ال إلى إلى الصدر يكسره فعرض له الشيطان فتصاولا وتجاولا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 الالتزام بالكتاب والسنه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واذا سجد ابن ادم بكى الشيطان وقال امرت بالسجود فابيت فذي النار ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه فمن اراد ان يغيظ الشيطان عليه بالإكثار من النوافل صلاة وسجودا لله وها أنت قد علمت فالذب الآن أيهزو الفين عرف إن الصلاة الكثيرة بتبك الشيطان بعد فلس ما قاعد يبك الشيطان عندهم المقدرة على غيظه وابكائه ولكنهم لا يفعلون وقد أمرك الله بغيظه يغيظ منه جاره يغيظ منه واحد معهم من المسلمين وانما يحدث من دارفور في دارفور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 اشانوا ببحث بها كي انتوا ما تسخر لا تسدي السكين على ليبا له من الجهه اللي ما فوق الطعيم أديه السكين هذا من في صح مسلم كيف تقول في من يقتل مسلما فيريق دمه بمجرد انه اختلف معه في القبيله او في بعض الاشياء انا والله لا استطيع أن اتصور هذا وان لن يحدث في دارفور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 والدعاء وائمه المساجد في غفلها أين ائمه المساجد؟ لو اجتمعت هيئة علماء السودان وجميع أئمة المساجد وقادوا مبادرة اسموا وأسموها مبادرة حقن دماء المسلمين وسعوا بين الحكومة وبين أهل دارفور ليوقفوا هذا النزيف من الدم الذي هو نصيب للشيطان عياذا بالله ما الذي كان سوف يكون هل واجب العلماء أن يقفوا في المنابر يبصروا الناس فقط هل واجب الدعاء أن يتكلموا بنصوص القرآن والسنة فقط إنني انتظر مبادرة يقوم بها أهل, أهل الإسلام لا أقول رجال الدين لأن المجتمع كله ينبغي أن يكون رجالا للدين إنما إن بأن يقوم العلماء ورجالات الإسلام وقاده المجتمع الذين هم بعيد بعيدين عن أجواء الصراع والذين هم محترمون بين الناس كعلمة المساجد ان يقودوا مبادرة وهأنذا أفرقها من هذا المنبر مبادرة لحقن دماء المسلمين في دارفور لا يقودها سياسي لأنه قد لا يثق فيهم الناس يقودها العلماء وائمة المساجد والدعاة والمعلمين وموجه الناس الخير اين هم الان فيما يحدث السودان يتمزق السودان يتخطع وبعد حادثه جامعه النيلين ونزع الحجاب الاسلامي فاولين يحتل بقواته محكمه في الخرطوم لانها اعتقلت أحد احد جنوده الذين تم قبضهم وهم سكارى فأتى فأدخلوه في المحكمة فجاءت قواته وحاصرت المحكمة والشرطة وأخرجوه من السكن قالوا هذا لا يجوز لكم وأخذوه في عربتهم ومضوا إلى حيث يعسكرون في جبل أولياء ده فاولين جونجرن هيسووا شنو الله يستر الله يستر والله أنا خايف مئة ألف هيدرّبهم جونجرن على حساب خزينة الدولة وحيصرف مرتبات ضباط وجنود من الدولة مئة ألف أسماهم حماة السلام والله أنا خايف في خرطوم دي ما نمشي أهم مئة دي فوضى قواته ده فأولينه ما عنده حاجة يونقرنا عنده حاجة عن الشرق احتني وقال وقمع زوله قالت حكمه كيف جمعوا عين تاجر في الظهر في الخرطوم جمعوا مشاكل وجهاز الأمن في المرحلة القادمة سوف يلغى هذا ما قرأته في الاتفاق سيكون جهاز معلوماتي فقط لا يستطيع أن يتخذ أي تدابير أمنية ولا وقائية ينبغي أن لا تؤدي اتفاقيه اتفاقية السلام إلى هذه الفوضى العارمة التي بدأت تظهر بناتك رعو حيابات في الجامعة وفأولون يحتل المحكمة هل سيقف الأمر عند ذلك؟ أتمنى أن يقف الأمر عند ذلك ولكني ما أظن ذلك يا أيها الناس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 استظل تحت ظل الشجرة جربعوا أربعة في الشجرة خمسة شجرة ستة شجرة قال ان تفرقكم هذا في الاوديه من الشيطان فاجتمعوا تحت ظل الشجرة واحدة حتى لو ألقي عليهم رداء لشملهم يا أخوان ماذا نقول عن التفرق الذي موجود في السودان جماعات تت... ستمزأ أحزاب تتقطع أمة تتفرق أنت عارف المسلم الناس ذا يتفرقوا كيف المسلم الواحد كان كذل ذكر طريقة يتفرق لاثنين ما عنده مشكلة خلي الجماعه النفر الواحد في رغبته كان كذل يخالف رغبته ويقبو اثنين ما عندهم مانع من كثرة ما إنه حصل تفرق في أمتنا وهذا من الشيطان عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وأخيرا إن من أكبر الحصون الأذكار فإن الشيطان لا يقرب بيتا قرات فيه صورة البقرة رواه مسلم ومن قرأ آية الكرسي إذا اوى إلى فراشه لا يقربه شيطان حتى يصبح ومن قال والحديث بالسلسلة الصحيحة أعوذ بالله العظيم والوكيل الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال الشيطان عفر مني سائر اليوم أربع كلمات سهلة لو قلتها الشيطان ما يجي نهائيا من قرأ اواخر البقرة عند نومه كفتاه من خرج من بيتي وقال بسم الله توكلت على الله لا حول قوه قوة إلا بالله إن كان معه شيطان رجع قال ما ظنك بمن كفي ووقيا هذه أذكار ومن قال لا إله إذ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت له حرز من الشيطان سائر يومه وفي هواية لا إله إذ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو على كل شيء قدير مرات كانت له الحجز من الشيطان سائر يومه لذلك هذه أذكار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 طو... قال دخل إيده والشيطان مع القواني ما سكن قال إيده الشي... الع... ع... العربي واذا الشيطان في الرسول ما سكن كده الاثنين يعني اذا الشيطان طوال معه ثم قال له سمي الله وكل قول بسم الله زول في ناس أصطى بسم الله ما قاعد يتروح وفي ناس زي الخواجات إشرب بالشمال وياكل بالشمال واذا درد ينظروا بالتقدم والحضارة. وما درى أن الشيطان يأكل معه وهكذا بل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 من الحصول نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضى وان يردنا اليه ردا جميلا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين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 ولا همّا إلا يسرته يا رب العالمين اللهم ولا مريضا ولا مبتلا إلا عافيته اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف الشاب احمد اللهم اشف الشاب احمد يا رب العالمين اللهم انه شافى عن شبابه اللهم ان امه يتقطع قلبها حزنا عليه يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين اللهم اشف يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم من بنى هذه المضله اللهم اغفر له ولوالديه يا رب العالمين واجعلها صدقه جاريه الى يوم القيامه